فمن ابتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم أولى صلاتهم يحافظون أولئك في, جنات أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتيعين وعن اليمين وعن الشمال عزيم أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا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 يوم يخرجون من الأجذاث سراعا يوم يخرجون من الأجذاث سراعاً كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرسلنا نوح إلى قومه أن أذر قومك من قبر أي يأتيهم أن أذر قومك من قبر أي عذاب أليم قال يا قوم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 جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصر وستكبر استكبرا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وقالوا لا تذرن ولا تذرن ولا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا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 يُضِلُّ عِبَادَكَ ولا يَلِدُونَ إِلا فَاجِرًا كفارا رَبِّ اغفر لِي وَلِوَالِدَيَّ ولمن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ